السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحدثنا قبل الاختبارات عن المنصوبات فتحدثنا عن المفعول به وهو لسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاع ثم كان الحديث عن المصدر وهو ما يسميه النحات المفعول المطلق المصدر هو التصريف الثالث للفعل فأنت تأتي بالفعل الماضي ثم تأتي بالمضارع ثم تأتي بمصدره هذا المصدر يأتي في الكلام لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده فتقول فهمت فهما أو تقول فهمت فهما جيدا أو تقول شرحت الكتاب شرحي فأنت في هذه الأمثلة إذا قلت فهمت فهما اكدت الفعل بقولك فهما لما تقول فهمت فهما اكدت الفعل فهما بقولك فهما فهمت فهما فهذا مصدر مؤكد لفعله أو نقول مفعول مطلق مؤكد لفعله فهمت الدرس فهما جيدا لما وصفت كلمة فهما بكلمة جيده أنت هنا تبين النوع فهمت فهما جيدا ليس مجرد فهما وفقط وإنما بينت هنا نوع الفهم. فقلت جيدا فقلت جيدا فهذا مصدر مبين لنوع الفعل أو نقول عنه مفعول مطلق مبين للنوع فهمت فهما جيدا شرحت الكتاب شرحي أو ثلاثة شروحات أو ضرب الأب ابنه ثلاثه ضربات فهذا هنا تبين فيه العدد تبين هنا عدد مرات وقوع الفعل شرحت الكتاب شرحين شرحين مفعول مطلق مبين للعب والمفعول المطلق أو المصدر اسم منصوب يأتي لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده ثم قد يكون هذا المصدر من بنية الفعل وقد يكون من فعل آخر فإن كان من الفعل نفسه فهذا نقول عنه مفعول مطلق لفظي فهمت فهما إنما لو قلت فهمت استيعابا فهذا مفعول مطلق معنوي لأنك جئت بالمعنى لا باللفظ. فهو نوعان كما ذكر فقال وهو قسمان لفظي ومعنوي فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جالست قعودا وقمت وقوفا وما اشبه ذلك فرحت جزل حزنت غم وهكذا نعم جزل الجزل فريحت جزل بالذ للفرح جازل يجذل جزلا اي فرحا هذا مفعول مطلق معنا طيب درسنا الان عن ظرف الزمان وظرف المكان ويقول عنه النحاه المفعول فيه المفعول فيه تحدثنا عن المفعول به مفعول به الذي فعل به الفعل فعل به الفعل وقع عليه فعل الفاعل والمفعول المطلق وهناك المفعول فيه المفعول فيه الزمان أو المكان الذي فعل فيه الفعل وقع فيه الحدث وهناك المفعول له المفعول له يبين اسم منصوب يبين سبب أو يبين علة الفعل علة الفعل وهناك المفعول معه المفعول معه المفعول المطلق سمي بذلك لأنه متجرد من الجار والمجرور يعني لا تقول مفعول به ولا له ولا معه ولا فيه إنما هو مفعول مطلق مفعول مطلق مصدر منصوب مصدر منصوب يأتي مؤكدا أو مبينا لنوع أو عدد ركوع الفعل المفعول فيه هو ظرف الزمان وظرف المكان ظرف المكان وظرف الزمان وقدم ظرف المفعول له هو المفعول لأجله اسم المنصوب الذي يأتي ليبين علة وقوع الفعل يبين علة وقوع الفعل صمت رمضان احتسابا احتسابا اطعت والدي ابتغاء مرضات ربي واضح فهنا هذه الكلمة المنصوبة احتسابا او ابتغاء هذه تبين علة وقوع الفعل نعم قدم ابن الروم في الذكر ظرف الزمان لانه يعمل لانه يعمل بلا شرط ظرف ظرف الزمان المبهم او المختص كما سياتي معنى يعمل اما ظرف المكان فهو نوعان مبهم ومختص فالمختص لا يعمل اما المبهم سياتي بيان ذلك وإنما أقول قدم ظرف الزمان لأنه يعمل مبهما كان أو مختصا بخلاف ظرف المكان يكون منصوبا إذا كان مبهما أما المختص منه فمجرور فيكون مجرورا باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه ظرف الزمان هو اسم الزمان اسم يدل على زمن معين منصوب بتقدير فيه أي تقدر كلمة في في الجملة إذا قدرتها وصح المعنى فمعك ظرف زمان منصوب إذا لم يصح تقدير فيه فليس معك ظرف زمان وإنما تكون الكلمة المنصوبة معك مفعول مفعولا به كما سيأتي قال نحو اليوم والليلة وغدوة ومثلها غداه غدوه وغداه غدوه بضم الغين وبالواو بعد الدال وغداه بفتح الغين وبالف مكان الواو غدوه وغداه وبكرة بكرة وكذلك باكرا باكرا وسحرا بفتح الحاء وغدا وعتامة عتمه بفتح التاء وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك ذكر تعريف ظرف الزمان وذكر أمثلة لهذا الظرف ظرف الزمان اسم يدل على الزمان سواء كان هذا الزمان مختصا أو مبهما مختصا أي محددا مبهما غير محدد اسم يدل على الزمان وهو منصوب بتقدير فيه مثلا تقول ذاكرت ليلى ذاكرت ليلى. كلمة ليلا في هذه الجملة تدل على زمن والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق هذا الليل فلما تقول ذكرت ليلى. إذا ذاكرت في أي جزء من هذا الوقت بخلاف لو قلت ذاكرت ليله اذن ليلة كاملة من المغرب إلى إلى الفجر وقد يكون على ظاهره وقد يكون الظاهر غير مراد يعني ذكرت الليلة كلها أو ذكرت معظم الليلة فأطلقت الكل أطلقت الكل كما كانت عائشه تقول كان يصوم شعبانه كله, كله وأرادت إيه الغالب المعمر طيب نعم عشان خاطر ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة ذكرت ليلة مثلا حضرت صباحا حضرت صباحا أكلت ظهر نمت نمت ليلا عشان أقول عصرا بقى هذا مبهم يعني عصرا مبهم لا اصل الليل محدد انما المبهم ساتيك بمثال لو ده لا ليله ظرف زمان نعم طب وايه الاشكال وبكرة وغدوة وصحر كل هذا محدد غير محدد لما تقول حين نمت حين من الوقت نمت حين من الوقت كلمة حينا هذه الحين الوقت تقول وقفت وقتا وقتا طويلا أو قصيرا فكلمة حين كلمة وقت كلمة أمد هذا إيه ظرف زمان مبهم غير مختص واضح طيب نتحدث الآن عن إيه عن الظرف الظرف في اللغة هو الوعاء لغة هو الوعاء الشيء الذي توضع بداخله الأشياء هذا الظرف فأخذ النحاة هذا المعنى وأطلقوه على الزمن أو المكان الذي هو وعاء للفعل يعني الزمن الذي يقع فيه الفعل أو المكان الذي يقع فيه الفعل فاخذوا المعنى اللغوي وأطلقوه على هذا لاسم المنصور واضح؟ طيب مثل ابن الروم. بكلمه اليوم تقول مثلا مرضت يوما مرضت يوما المرض وقع في زمن معين هذا الزمن هو هو يوما لو قلت مرضت ثلاثه ايام ثلاثه هنا هي الظرف وايام مضاف اليه اخذت الاعراب الذي كان يعني كانك تقول ايه مرضت اياما مرضت اياما سافرت ليلة مثلا حضرت عصر الحدث الحضور وقته وقته إيه العصر واضح يا شباب كلام الآن واضح طيب هو اسم هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه بتقدير فيه وبعض النحاة يقول الأحسن أن نقول على معنى فيه لأنه في بعض الأمثلة قد لا تستطيع تقدير فيه قد لا تستطيع تقدير فيه يعني لما نقول مثلا أين محمد تقول محمد عند أخيه عند ظرف مكان ف. هل تستطيع ان تقدر فيه هنا وتقول محمد في عند ها فالاحسن ان نقول ايه على معنى وليس بكلمه تقدير طيب مثال يوضح لك هذا لما نقول يخاف يخاف المذنب يوم القيامه يخاف المذنب يوم القيام كلمة يوم هل هي مفعول به ولا ظرف زمان الوجهان صحيحان ولكن على تقدير إذا كان المتكلم ينوي أن الخوف. واقع في يوم القيام واقع في في هذا اليوم واقع في يوم القيام ليس من اليوم نفسه ولكن من أمور تحيط به فهنا يوم القيام كأنك تقول يخاف المذنب في يوم القيام أما إن كان الخوف من اليوم نفسه وليس مما يحيط به فهنا مفعول به يخاف الفعل هذا الذي هو الخوف وقع من المذنب فالمذنب فاعل والخوف وقع على وليس فيه وقع على يوم القيامه فيوم في القيامه هناك مفعول به فإذا هذا يرجع الى نيه ان كان الخوف واقعا على اليوم فهذا مفعول به إن كان واقعا في اليوم يعني واقعا على يعني يخاف من اليوم نفسه إنما واقعا في اليوم بسبب أشياء تحيط به فيه فهذا بذر في زمان هل وضح شيء ولا زاد الأمر صعوبة وضح طيب لا مثال آخر لا لما تقول يخاف الكسول يوم الامتحان إن أردت معنى فيه يخاف في يوم إذن هنا يوم الامتحان ظرف إن كان يخاف اليوم نفسه ليس الخوف واقعا في هذا اليوم بسبب أنه, أنه لم يذاكر أو لأن الامتحان سهل يعني مثلا إيه هو يخاف يوم الامتحان لأنه ما قرأ شيء إذن هو يخاف من اليوم من اليوم نفسه إذن اليوم هنا مفعول به. يخاف في يوم الامتحان يخاف أن يجئ مثل الامتحان صعب. هو ذاكر بعض الأشياء. فليس خائفا من اليوم، ولكن الخوف متعلق باليوم. فهذا الظرف زمان. فإذا على حسب المعنى الذي يريده المتكلم. هو اسم منصوب، ولكن وقع عليه الفعل مفعول به. وقع فيه الفعل ظرف زمن ها وقع عليه الفعل هذا مفعول به وقع فيه الفعل هذا ظرف زمن فأنت والمعنى الذي تريد نعم. يعني ما معنى قولك يوم القيامة كلها <تصفيق> لا كلمة يوم هي الظرف والاسم بعدها مضاف إليه آه. لا يعني هو يوضح يعني يشرح طيب <تصفيق> نتحدث الآن عن نوعي الظرف فهو مختص ومبهم مثال المختص لما قال اليوم والليلة غدوة بكرة صحراء غدا عتمة صباحا هذا كله ظرف مختص محدد ظرف مبهم غير مختص لما يقول أياما هذه الأيام عشرة أو عشرون فيها معنى الإبهام حين وقت زمان هذا ظرف غير مختص مبهم طيب نعم طيب ما هو أنت تخصص بالاضافه يعني مثلا ايه جاع الناس أيام الفيضان مثلا خصصت الأيام بأيام الفيضان وينظر الناس الفيضان مكث اياما خمسة أو عشرة إلى اخره واضح طيب كلمة مساء كلمة مساء من الخطأ أن تكتب الفا بعد الهمزة وبعض الناس يقع في هذا مثلا ايه يقول ايه ويفتتح اللقاء في السابعه مثلا مساء ويكتب بعد الهمزه الفا هذا خطأ املائي لان الهمزه لا تقع بين الفين وانما يكتفى بالتنوين فقط طبع التنوين على الهمزه اما لو قلت شيئا شيئا ولدا الى اخره فشيئا مثلا عبئا ذئا تكتب بعد الهمزه الفا لماذا لانها لانها ليس قبلها الف القاعده تقول ان الهمزه لا تقع بين الفين الف الكلمه والف التنوين فلا تكتب الألف وضح <تصفيق> نعم وأنزلنا من السماء ماء همزة فقط عليها التنوين لا تكتب بعدها ألف نعم الهمزة لا تقع بين ألفين الهمزة المتطرفة في الكلمة لا تقع بعدها ألف التنوين نعم لا همزة على السطر الهمزة همزة متطرفة على السطر كلمة عب تكتب على السطر تكتب على السطر انتبه لو كتبتها على طرف الباء خطأ ها تكتب على السطر بعد الباء هذه الكلمة كانت منصوبة تكون مثلا كان الدين عبئا على فلان هنا تكتب الهمزة على ياء وبعدها ألف لماذا كتبت الألف بعدها ليس قبل الهمزة ألف واضح نعم نبر على سن قلت لك عين باء همزة على سن ها أي نعم نعم ايه ده في كلمة تكتب هذه الكلمة أصبحت عبئا أو عبئا لأن الهمزه لو كتبت على ألف دلت على أن ما قبلها مفتوح إذن الباء أصبحت مفتوحة فخرجنا من عبء إلى عبأ او أو عاب أن كلام في الوقت العرض ابحث عنه طيب طيب نتحدث الآن عن معاني هذه الظروف لأننا نحتاج إلى ذلك في الناحية الشرعية لأن الناس تظن أن المساء ليل وأن الصباح نهار فيخلطون بين هذه الأزمنة يعني لو كلنا صباحا يظن أن الشمس موجود مشرقه ولو كلنا مساء يظن أن الشمس غابت. لا هناك صباح ومساء صباح ومقابله مساء وهناك نهار مقابله لي نهار مقابله لي اليوم في لغة العرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولذلك الصيام متى يقول تمسك من الفجر الصادق الى غروب الشمس لذلك تقول ايه صمت يوم ها صمت يوم الاثنين يوم الاثنين يوم من طلوع فجر الفجر الصادق ليوم الاثنين الى غروب شمسه طيب هذا هو اليوم الليله من غروب الشمس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق ثم أتم الصيام إليه إلى الليل إلي الليل. إذا ينتهي الصيام عند أول الليل وأول الليل متى تأكل وتشرب إذا غربت الشمس واضح؟ طيب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إذن هذا كله ليل إذن يوم يوم وليلة أو يوم وليلة عرفنا اليوم إذن محدد والليلة عرفنا الثالث كلمة غداه أو غدوة وهذا ما بين صلاه الصبح إلى طلوع الشمس ما بين صلاه الصبح الى طلوع الشمس هذا يقال له ايه غدا أو او من طلوع الفجر الصادق وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس يعني هذه الساعه ونصف يقال لها ايه غداه او غدوة لما تقول مثلا حضر فلان غدا أو غدات الاثنين حضر فلان غدات الاثنين أو غدوة يعني حضر في في هذا الوقت الذي هو وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هذا يقال له غداء أو غدوة ها؟ بذات اذا تفيد تنكيرها تفيد تنكيرها يعني اي غداء ذات غدات ذات تاخذ الاعراب فتنصب على الظرفيه وغداء تاخذ الاضافه كانك تقول مثلا صمت الاثنين مفعول به منصوب صمت يوم الاثنين اثنين مضاف اليه صمت اياما ايام, أيام ظرف ها طيب لو قلت بعض ايام ايام هنا مضاف اليه الظرف الرابع كلمه بكره نعم شروق شروق الشمس هذا الوقت الذي تشرق فيه الشمس انما الغدوه او الغداء قبله يعني الغدوه تنتهي بالشروق اخرها طلوع الشمس شروق الشمس واضح طيب كلمه بكره او باكره هو أول النهار والنهار الوقت الذي تشرق فيه الشمس إلى غروبها من شروق الشمس إلى غروبها هذا يقال له نهار طب اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى, إلى غروب الشمس إذن اليوم أوسع من النهار بساعة ونصف مثلا الوقت الذي يعني يزيد اليوم على النهار الوقت الذي بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هذا إيه اللي هو الغدوة فعلى ذلك اليوم غدوه ونهار اليوم غدوة ونهار واضح شباب طيب نعم لا لا لا, لا لا لا بكرات, لا لا لا بكرات لا لا لا نعم, نعم, نعم نعم مقابلها يعني هل كل كلمة لها مقابل ليس شرطا ليس شرطا ها طيب هذا اول النهار وهذا آخر النهار العشي طيب هيجي ان شاء الله لان فيه اقوال بعد الظهر ولا اخر النهار فيه اقوال العشي قال وسحر بفتح الايه الحاء فتح الايه السي فتح الايه الاخرس هو تخرج لسانه اضبط الكلام طيب سحره السحر هو الوقت الذي قبيل الفجر يعني اخر وقت الليل اخره هذا نقول عنه ايه سحره ويجمع على اسحار وبالاسحار هم يستغفرون يعني اخر ساعات الليل اخر ساعتين أو آخر ساعة من الليل يقل لها سحر غدا هو اسم لليوم الذي يأتي بعد اليوم الذي أنت فيه عندك أمس وعندك اليوم وعندك غدا تقول الأمس اليوم السابق ليومك الذي أنت فيه وهو مبني على الكسر الغد اليوم الذي يأتي بعد يومك الذي أنت فيه يعني الخميس أمسي بالنسبة للجمع والسبت غد بالنسبة نعم كلمة أمس مبني على الكسر حضرت أمسي ظرف زمان مبني على الكسر ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب ولكن إيه ليس المقصود أي زمن مضى إنما المقصود اليوم السابق ليوم من بعض الأمور التي يقع فيها الناس أنهم يظنون أن كلمة غدا تلزم النصب لا هي إذا كانت ظرفا نصبت كانت ظرفا نصبت واذه الكلمات السابقه قد تكون منصوبه قد لا تكون يعني لما نقول مثلا ايه بكره اول النهاري مبتدا خبر بخلاف لما تقول حضرت بكره بكره هذا الظرف زمان لانه يبين الزمن الذي وقع فيه الحضور ولما نقول الغد مبشر بالخير مبتدا خبر تقول غدك غدك منتظر مأمول بإذن الله مثلا جملة اسمية وإن غدك وسألقاك في في غد وليس غدا في غد بالكاس بعض الكلام نجد كلمة غدا دائما تلزم النصب حتى وإن كانت مخفوعة أو كانت مجرورة نعم ها بالأمس هذا يرجع لنية المتكلم لأنه ممكن أقول ايه بالأمس القريب حدث كذا ويقصد الاسبوع الماضي الشهر الماضي السنة الماضية إنما كلمة أمس بالكسر لا يراد بها إذا كانت من معكس إلى اليوم السابق ليومك كلمة بالأمس ممكن تريد بها اياما سابقة قريبة أو بعيدة اين طيب غدا ظرف يدل على اليوم الذي يأتي بعد اليوم الذي أنت فيه كلمة عاتمة عاتمة بفتح التاء الأعراب يسمون صلاه العشاء العتمه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك عن تسمية صلاة العشاء بالعتمه حتى لا تغلب الاعراب العرب في التسمين مع ان الاعراب عرب ولا ايه فما بالك بمن يترك لغته ها ويتحدث بلغه اخرى ايه رايك في المصيبه هذه كلمه عاتمه عربيه انت صاحب النظاره عربيه ام اعجميه عربي ورغم ذلك وأن العرب بعض العرب يتكلم بها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ها يعني الأعراب لا تغلب العرب أصحاب الباديه لا يغلبون أصحاب الحاضرة فعجيب لقوم يعني يبينون ثقافتهم ولا حول ولا الا بالله العتمة اسم لأول الليل كما قال أهل اللغة وبعضهم يقول لثلث الليل الأول العتمة أول الليل أو ثلث الليل الأول يعني أول ساعتين أو أول ثلاث ساعات من الليل هذا يقال له عتمة كلمة صباح الصباح من أول نصف الليل الثاني إلى وقت الزواج من أول وقت نصف الليل الثاني إلى وقت الزواج الليل نصفان الليل من المغرب إلى الفجر هذا الليل نصف الليل الأول فيه صلاة العشاء وآخرها بانتهاء نصف الليل الأول كما ثبت في صحيح الإمام مسلم، وليس كما يظن الناس أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر لا آخره آخر نصف الليل الأول واضح تحسب المسائل للمدة الزمنية بين المغرب إلى الفجر وتتحصل على نصف الليل يعني مثلا من الخامسه والثلث الى الخامسه والثلث كما في هذه الايام 5:19 و18 دقيقه كده ماشي ها انا ما اتكلم عن السنه انا اتكلم عن الفريضه السنه دي تسال الشيخ الفاضل درس لغه العربيه كده آه. اقول ايه مثلا من الخامسه والثلث الى الخامسه والثلث مثلا يبقى إذن الليل معك اثنتا عشرة ساعة نصف لاثنتي عشرة ست ساعات يبقى ست على خمسة وثلث وثلث يبقى نصف الليل متى اه إذا من الخطأ أن يقال الثانية عشرة من عشرة منتصف الليل لا ليس شرط بل ما يكون في الثانية عشرة هذه ما يكون إما قبلها وإما بعد. توقيت الشتو قبلها التوقيت الصيفي بعدها ما يكون ابدا في 12 ديار. ها ليلا خطا قد, تت... قد تكون هي ليلا نعم ولكن دخلت في الصباح مثلا ولا لازلت في المساء ما هي 12 مساء ولا 12 صباحا طيب المهم فهذا عن الصباح عكسه المساء من وقت الزوال المساء من وقت الزوال إلى آخر نصف الليل الأول الزوال وقت الظهر بعدما تزول الشمس عن كبد السماء عن منتصف مجراها بين الشرق والغرب خلاص فهذا وقت الزوال من أوله إلى آخر نصف الليل الأول يقال له يقال له إيه مساء فكما ترى المساء فيه جزء طويل من النهار الظهر والعصر الى المغرب هذا كل نهار ونقول عنه مساء وعلى ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن أذكر المساء يصح أن تقال بعد الظهر لان بعد الظهر اول وقت المساء واضح هناك ضحى هناك ايه ضحى من بعد طلوع الشمس الى قبيل الزوال قبيل الزوال بعشر دقائق مثلا هذا يقال له ضحى الضحى تقول حضرت ضحى وهو جزء من الصباح الضحى جزء من الصباح هذا عن بعض الظروف المختصه بعض الظروف المختصه التي تدل على زمن محدد هناك ظروف غير مختصه تدل على زمن غير محدد كما سبق معنا مثلا لحظه لحظه او تقول حين أو زمانا أو وقتا أو او أو هنيها ها؟ وإن كان كلمة برهة ولحظة وهنيها للوقت القليل الوقت القليل ولكن هذه القلة متفاوتة يعني الثانية ثانيتان عشر ثوان إلى آخره هذا كل وقت والقلة تتفاوت وهناك امد وابد الامد والابد الغاية والنهايه تقول كما قال تعالى ولن يتمنوه ابدا ابدا يعني في الابد الى الغايه الى النهايه ظرف بزمان منصوب وعلامه نصبين فتحه وتقول سأجتهد امدا امدا إلى الغاية إلى النهاية ظرف زمان منصور كذلك كلمة حين وهذه غير مبينه هل وقت قصير أو طويل فتاتي بالوصف ذاكرت حينا طويلة ذاكرت حين قصيرة هذا كلمة حين بمعنى وقت بمعنى زمان واش يا شباب كلام واضح طيب هل هناك كلام في ظرف الزمان نعم المساء يشمل العشي فالعشي وقت من المساء اما المساء فمن وقت الزوال إلى آخر نصف الليل الاول يعني الظهر مثلا في الثانية عشرة يؤذن له مثلا الثانية عشرة وسبع دقائق مثلا وآخر نصف الليل الأول في الحادية عشرة والثلث إذا هذا الوقت يقال له مساء العشي جزء من هذا العشي من بعد العصر إلى المغرب يقال له عشي ومن العشي جزء يقال له الأصيل والأصيل وقت غروب الشمس حينما تحمر فهذا زمن أيضا الأصيل وجمعه آصال نعم نعم دلوك زوال دلكت الشمس أي زالت وزوالها أي زوالها عن كبد السماء يعني دخول وقت الظهر فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها أي زالت عن منتصف مجراها كما قلت فهذا وقت الظهر إلى غسق الليل غسق الليل الغسق الظلم أو دخول الليل من شر غاسق إذا وقب يعني ومن شر الليل إذا دخل غسق ظلام الليل والظلام فيه المغرب وفيه العشاء. طبعا بعد الزوال العصر يعني هو لما قال لدلوك الشمس إذا, إذا زالت يبقى هذا وقت الظهر طيب لا زالت الشمس موجودة لم تغرب بعد يبقى هناك صلاة العصر لما قال غسق اذن يشمل المغرب والعشاء بقيت الصلاه الخامسه فاشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله وقرآن الفجر ولكن هذا الكلام المجمل فسره النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث طيب نعم ها اعتم في ايه اعتمد نبيه طيب ايه الاشكال هو النهي عن تسميه الصلاه نفسها بالعتمه لا الفعل فعل لغه عربيه اعتم فلان او حضر فلان عتمه لا اشكال في ذلك ولكن تسمية العشاء بالعتمة لا نسميه كما سماها الله من بعد صلاة العشاء وكما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع العشاء والعشاء فنسميه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم لما الاعرف كنسمنا��를 صلاة العتمة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم الامة ان تسمي الاشياء بما سماها الله وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم مع إن التسمية الأخرى تسمية عربي وفصيحة، ولكن هذا كما قلت. وإن كان في بعض الأحاديث وقعت التسميه أحاديث صحيحه صلاة العتمه أي العشاء، لكن هذا على الإخبار على سبيل إيه الإخبار والنمى المستحب تسميتها بما سمى به الله وسمى به رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا, لا لا لما كنا على تقدير في هذا من ناحيه المعنى لتعلم هل هذه الكلمة هل هذه الكلمه المنصوبه التي معك في الجمله هل وقع عليها الفعل او وقع فيها الفعل يعني لتعرف هل هي مفعول به أو مفعول فيه يعني مفعول به ولا ظرف فلما كنا على تقدير هذا من ناحية المعنى وليس وليس الاعراب لأنه لو جاءت كلمة فيه فحينئذ تعرب فتقول اسم مجرور بعد فيه علامة الجر الكسر رغم أنه يدل على الزمن حضرت في الليل كتبت ثلاث رسائل ليلا أو في الليل المعنى متقارب ولكن في الليل خرجت عن الظرفية للجر والمجرور نعم طب مساء بالالف وصلا ووقفا لا تكتب الالف وصلا ووقفا لا تكتب ألف يعني جاءت في وسط الكلام في اخر الكلام هي همزه وعليها التنوين فقط واضح طيب في في وصل الكلام تثبت التنوين بالنون ها حضرت مساء لاكتب كذا مثلا في في الوقف تحاول التنوين الى الف حضرت مساء نعم ها اسئله اخرى في هذا الباب ها واضح الكلام كلام في الظرف واضح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 وما اشبه ذلك ظرف المكان اسم منصوب يبين مكان حدوث الفعل لذلك راح نقول ايه مفعول فيه يعني المكان الذي وقع فيه الفعل المكان الذي وقع فيه الفعل بتقدير فيه كما قلت الاحسن نقول على معنى فيه ها في مساله لا هذا هذا في المعنى انما كائن مستقر او يكون او يستقر هذا في المتعلق به شبه الجمله مساله اخرى مستقر فوق ما المستقر يعني بتقول مثلا ايه جلست فوق الشجر جلست فوق تقول ايه جلست مستقرا فوق الشجر مستقرا حا حا حال كوني مستقر خرجنا من المفعول فيه الى اسم يبين الهيئة ما هو هو هذا هو جلست مستقرا فوق الشجر ما هي فوق الظرف ولكن مستقرا اذا ما نقول على تقدير مستقر ولا على تقدير فيه طيب نحو أمام وخلف المعاني واضحة أمام وخلف قدام قدام مثل مثل أمام قدام حتى في العمية يحولون القاف إلى همزة يقولون إيه قدام إنما في الفصحى إيه قدام بضم القاف وتشديد الداء. ووراء وراء وخلف وهذا من سعه اللغة وراء وخلف بمعنى وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وهذه الثلاثة متقاربة ومع طيب تلقاء تلقاء فلا يجد تلقاء وجهه الا, إيه إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر تلقاء يعني ازاءه حذاءه امامه قدامه وثم بفتح الثاء ثم ظرف فثم وجه الله ظرف بمعنى هنا ها ثم وهنا وما أشبه ذلك ينقسم ظرف المكان إلى قسمين ينقسم إلى قسمين المختص والمبهب المختص أو اسم المكان المختص مثل المسجد الدار البيت هذا مكان مخصوص وهذا لا يقع ظرفا للزمان ابدا وانما ياتي مجرورا بحرف الجر ياتي مجرورا بحرف الجر يعني تقول قابلته في المسجد ولا تقول قابلت مسجدا واعتكفت في المسجد ولا تقول اعتكفت مسجدا فاسم المكان المختص الذي يدل على مكان محدد هذا لا يقع ظرف, زمان ظرف مكان أبدا واضح وإنما يأتي مجرور أما ظرف المكان المبهم أمام خلف عند وراء قدام ثم مع فهذا هو الذي يأتي ظرف, زمان ظرف مكان منصوبا تقول قابلت اخي امام المسجد وتقول مشيت مع صديقي والتقينا التقينا عند محمد الى اخره فهذا كله ظرف مكان منصوب ظرف مكان منصوب واضح يا شباب طيب هل هناك اسئله اخرى نعم مره اخرى يا عبد الله ماذا تقول بعد ثم ثم او سمت يكون مبتدا وثم ظرف شبه جملة خبر مقدم ثم وجه الله وجه مبتدا مؤخر وثم شبه جملة خبر مقدم ليس كل ما يأتي بعد الظرف مضافا إليه الضبط الضبط لماذا؟ هذا في الغالب وليس على التأبيد، فبعد ثم وبعد هنا وهناك، ها؟ يأتي مبتدا، يأتي مبتدا. أما بقية الظروف المكانية المبهمة، فيأتي بعدها مضاف إليه أمام خلف تحت وفوق إلى آخره، يأتي بعدها مضاف إليه، وقد لا يأتي. وقد لا ياتي بعدها يقول حضرت صباحا حضرت صباحا لاثنين حضرت قبل العصر حضرت قبلا من غير اضافه اي نعم ها لو كانت هناك اضافه طيب نعم لا الظروف معربه ظروف المكان والزمان معربة ويستثنى من ذلك قبل وبعد قبل وبعد وأمام خلف فهذه تكون مبنية على الضم بشروط تكون مبنية على الضم بشروط وثم, وثم هذا مبني على الفتح وحيث مبني على الضم وبقية الظروف معربة منصوبة وقد تاتي مجرورة إذا سبقت بحرف الجر نعم ها منذ بعض النحا يقول عنها ظرف زمان وبعضهم يقول حرف جر على اعتبار ما يأتي بعدها هل ياتي بعدها جمله فهنا تكون ظرفا تكون مثلا ايه لم افهم من النحو منذ شرح لنا عمرو مثلا فمنذ هنا ايه ظرف لم افهم من النحو منذ سنه هنا ايه حرف جر واضح مثال جميل اهوت أسعدكم <تصفيق> فقد تكون حرف جر وقد تكون ظرف مذ ومنذ وكلاهما مبني مبني على السكون مذ ومنذ مبني على الضم سواء قلت حرف جر أو ظرف ظرف مكان مبني على الضم لا الأصل في أنه للمكان على حسب المعنى ممكن تاتي بعد حيث بكلمه تدل على الزمان مم. نعم ممنوع التدخين ممنوع التدخين ممنوع مبتدا خبر مقدم والتدخين مبتدا مؤخر يعني الأصل فيها التدخين ممنوع، فممنوع خبر مقدم والتدخين مبتدا مؤخر. نعم؟ ها الفلسطينيون. لو عرفت الجماعة ستأتي بنعت الجماعة الفلسطينيون ولو نكرت جماعة ستأتي بنضاف إليه جماعة الفلسطينيين لا لا أصي كلمة لما نعتها بجمع مذكر أنت رعيت فيها المعنى ما رعيت فيها اللفظ. هناك معنى هناك لفظ نعم تبنى على الضم لله الأمر من قبل ومن بعد نعم هي ظرف زمان مبني على الضم في محل جر في محل جر ولكن بشروط أن تقطع عن الإضافة وينوى ذكر المضاف وأن تسبق محافة جر ليس لك فيها الآن دائما يكثر في عباراتهم لا سيما لا بيد ان بيد ان كذا بيد يعني بمعنى الا ان هذا استثناء الا ان كذا هذا اسلوب استثناء اداته بيد الباء الياء مفتوحه والياء ساكنه لا سيما سي لا نفي الجنس وسي اسمها يعني لا سيما سي بمعنى ايه و مش مشكله مش مشكله وخصوصا هل هناك اسئله اخرى نعم نعم لا اسم الزمان اسم مشتق من الفعل يدل على زمان وقوع الفعل نقول مثلا ايه مشرق الشمس السادسة صباحا يعني وقت شروق الشمس كلمة مشرق أخذناه من الفعل ايه من الفعل شارقة ها ومطلع ومطلع سلام هي حتى مطلع الفجر ها يعني وقت طلوع فمطلع هنا اسم زمان صورة الكهف حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني مكان طلوع الشمس فهي اسم مكان ففي فرق بين ظرف زمان وظرف مكان اسم منصوب, اسم منصوب يبين زمان أو مكان وقوع الفعل اما اسم المكان أو اسم الزمان فاسم ماخوذ من الفعل اسم مأخوذ من الفعل يبين مكان أو زمان وقوع الفعل و ظرف الزمان أو المكان يدرس في علم النحو واسم المكان أو الزمان يدرس في علم الصرف وثالثا يعني الظرف الأصل فيه النصب لانه من المنصوبات أما اسم المكان أو الزمان فهذا على حسب موقعه حتى إذا بالغ ما طلع مفعول به منصوب ماشي ها لا يعرب على حسب موقع انما معناه ما معناه هذا في علم الصرف أين بلغ أشده أشده مفعول به بلغ أربعين مفعول به ليس هنا ظرفيه لأن البلوغ وقع على الأشد أو وقع على الأربعين وليس الأشد أو الأربعون زمنا زمنا لوقوع ال... ها؟ البلوغ صحيح نعم ليس من أخوات كان بقيت مسألة فقط وهي نريد من القرآن أو الحديث ها؟ شاهدا على ما ذكر زمان او مكان نعم بالغداه بي هنا مشروب بالباء ها فاوحى الى قومه ان سبحوا فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشي بكره وعشي ها ماشي بكرة وأصيلة نعم أقع في الواجب بعد ما ذكرنا طيب وجاءوا أباهم عشاء يبكون جميل أحسنت يا فتى بين بين ظرف نعم ومن الليل هنا مجرور ولكن فيه معنى الظرفي ماشي آه، وسبحوا ليلا سبحوا ليلا طويلة أزاك الله أيضا حلاوة شفت الله وإذا صوفت أبصرهم تلقاء أصحاب النار أحسنت يا محمد مكان مش أخذنا تلقاء دي في المكان ها نعم ولما توجهت القاء مدين جميل الله نعم انتبذت مكانا شرقيا نعم يعني انا فيه الشرقيه ولا مكانا مكانا مفعول وشرقيا نعم نعم نعم تلقاء اصحاب النار احسنت نعم ثم بمعنى هنا هنا وهنا القريب وهناك البعيد وهنالك للابعد والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله